إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ هَذَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاءَ أَنْتَ زَكَّى وَأَنذِرْكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَا إِنَّا رَبُّكُمُ الأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَن تُبَشِّرُ شَدْخًا أَمِ السَّمَا بَنَاذَا رَفَعَ سَمَكًا فَسَوَّاهَا وَأَطْشَلَ لَيْلًا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ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 وَنَغَنَّى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ أَمْرُهَا وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهُ إِلَّا رَبُّكَ مَنْتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَن يَخْشَاهُ